قال فعلت هائلا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ لِيَ الصَّرَايَا قَالَ فِى الْعَوْنِ وَمَا رَبُّكَ بِعَامِلِ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كنتم قَالَنَا مَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُون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 قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عطاه فإذا هي شعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأقاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السَّحَرَةُ لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم